وَلِلَّهِ خَزَائِن السَّمواتِ وَالْأَضِ وَلَِ المُنَافِقينَ لا يَفْقَون يَقولُولونَ ل إَِّ جَعن إلَ المدينينَةِ لا يُخْرِرجََّ الأعزُّ مِنْهَا الأذَل وَلِلَّهِ عِزَّة وَلِرَسُوله وَلِمُؤْمنِنينَ وَلََّمُنَافِقينَ لاَا يَعْلَون.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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خبير بما تعملون